وَيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقِ الْكَافِرِينَ أَمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم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 وتنجز الشاكين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضوفوا ومس 119. والله يحب الصادرين وَمَا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغتر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وتذبت أقدامنا